التقارب، التجانس، أسباب الاضغام ثلاثة: التماثل، التقارب، التجانس، التماثل والتقارب والتجانس هذه أسباب الاضغام الثلاثة. فائدة الاضغام التسهيل والتخفيف في النطق بالحروف. فائدة الاضغام التسهيل والتخفيف في النطق بالحروف إذ إن النطق بالحرف الواحد أسهل وأخف على اللسان من النطق بالحرفين ومن ثم جئ بالإضغام لتحقيق هذا المقصود الذي هو التسهيل والتخفيف. التسهيل والتخفيف. أقسام الإضغام يقسم الإدغام عند القراء إلى قسمين صغير وكبير. يقسم الإدغام عند القراء إلى قسمين إدغام صغير وإدغام كبير. إدغام صغير وإدغام كبير. اولا الإدغام الصغير. الإدغام الصغير تعريفه إدخال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرف واحد مشددا كثاني. هذا هو تعريف الإدغام الصغير. هذا هو تعريف الإدغام الصغير. إدخال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرف واحد مشددا كثاني. يعني الحرف الأول ساكن. الحرف الثاني متحرك مثال إدغان النون في اللام في قوله تعالى ومن لم, ومن لم ومن لم هنا النون ذهبت ذاتا وصفة بمعنى أنها أدغمت أدخلت في الحرف الثاني في حرف اللام فأصبحت حرفا واحدا مشددا كالثاني ومن النون الأولى ساكنة الحرف الأول ساكن لم الحرف الثاني متحرك أصبح عندي هذا هو معنى الإضغام الصغير إضغام الحرف الأول الساكن في الحرف الثاني المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني سبب تسميته سمي صغيرا لقلة الأعمال فيه مقارنة بالكبير سمي صغيرا لقلة الأعمال فيه مقارنة بالكبير فالحرف هنا ساكن بينما يحتاج إلى التسكين في الإدغام الكبير نحظين إذا عمله قليل مباشرة الحرف الساكن يدخل في الحرف الثاني أما في الكبير فإننادي حاجة إلى خطوتين الأولى تسكين الحرف الأول والثاني إدخال الحرف الأول في الحرف الثاني إذا لقلة الأعمال في الإضغام الصغير سمي صغيرا وهذا بخلاف الكبير وقيل لقلة وقوعه مقارنة بالكبير وقيل لقلة وقوعه وقيل لقلة وقوعه مقارنة بالكبير إذ الحركة في القرآن الكريم أكثر من السكون الحركة أكثر من السكون أحكام الإدغام الصغير أحكام الإدغام الصغير يقسم الإدغام الصغير عند القراء من حيث الحكم إلى قسمين يقسم الإدغام يقسم الإدغام الصغير عند القراء من حيث الحكم إلى قسمين قسم واجب الإدغام عند جميع القراء العشرة القسم الأول واجب الإضغام عند جميع القراء العشرة أي أنهم جميعا اتفقوا على إضغامه مثال على ذلك قد تبين, قد تبين هنا إضغام الدال في التاء كل القراء العشرة أجمعوا على إضغام الدال الساكنة إذا جاء بعدها حرف التاء المتحركة مثال قد تبين ثانيا قسم جائز الإدغام جائز الإدغام أي أن القراء العشرة اختلفوا في إدغامه أي أن القراء العشرة اختلفوا في إدغامه والحكم عند حفظ في هذا القسم الإظهار إلا في ثلاثة أحرف أدغمها حكم هذا القسم الثاني عند القراء العشرة أنه جائز يعني بعضهم أضغم هذه الأحرف وبعضهم وبعضهم بعضهم أظهرها وبعضهم أضغمها والحكم عند حفظ في هذا القسم اللي هو الإظهار الإظهار إلا في ثلاثة أحرف أولا النون في الميم من قوله تعالى قاسم هنا حفظ يدري من نون الميم في طاسين ميم معلوم أن حمزة وأبو جعفر المدني يظهران النون في هذه في هذه الكلمات طاسين ميم اللي في بداية سورة الشعراء والقفص لكن حفنا يدغمها ويسمى إدغام جائز وفي إدغامه لم يستطع القراء العشرة على إدغام النون في الميم عند ط س م في فاتحة الشعراء والقصص ثانيا الباء في الميم من قوله تعالى اركم معنا ادغمها حفص من طريق الشاطبية ثانيا الباء في الميم في قول الله تعالى اركم معنا هنا ادغمها حفص برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية من طريق الشاطبية نركز هنا من طريق الشاطبية يسمى إضغام جائز وليس واجب لماذا سمي جائزا قلنا لأن القراء لم يتفق جميعهم على إدغام هذه الباء في المين فبعضهم أظهرها وثالثا التاء في الدال من قوله تعالى يلهذ ذلك يلهذ ذلك يلهذ ذلك هذه في سورة الأعراف الآية رقم 176 من سورة الأعراف الآية رقم 176 من سورة الأعراف إذن التاء في الذال هذا يسمى ادغام صغير جائز وليس واجب لماذا سمي جائز؟ قلنا لأن العلماء والقراء لم يستفقو على ادغامه لم على ادغام هذا الحرف لطاء في الذال إذا سمي ادغام جائز لاحظ هنا قال الموضعان الأخيران لو اركن معنا ويلذ ذلك اختلث فيهما عن حفظ من طريق الطيبة تروي عنه الإظهار والإدغام ولكن من طريق الشاطبية بالإدغام قولا واحدا انتبهوا يا أخواني انتبهوا جيدا بارك الله فيكم هذه معلومة مهمة جدا يعني حفص عن عاصم من طريق الشاطبية أدغمها قولا واحدا لكنه له الخلف من طرق طيبة النشر يقسم الإدغام الصغير الصغير يقسم الادغام الصغير من حيث الوصف إلى أولا الادغام الكامل ثانيا الادغام الناقص إذا في عندنا نوعين ادغام كامل ادغام ناقص ادغام كامل ادغام ناقص الادغام الصغير يقسم إلى قسمين إدغام كامل إدغام ناقص وحقيقة الإدغام الكامل سقوط الحرف المدغم ذاتا وصفة ذهاب الحرف المدغم ذاتا وصفة هذا يسمى إدغام كامل وبذلك يصير الحرفان حرفا واحدا مشددا تشديدا كاملا مثال فآمنت طائفة فآمنت طائفة إذن التاء الأولى في فآمنت هذه التاء ذهبت ذاتا وصفتا لم يبقى من الحرف شيء ونطق بحرف الطاء حرفا واحدا مشددا تجديدا كاملا في طائفة فأصبحت فآمنت طائفة إذا إدغام كامل يسمى هنا إدغام متجانسين كامل إدغام صغير متجانسين كامل إدغام صغير لأن الحرف الأول ساكن والثاني متحرك متجانسين لأن توافرت فيه صفات الإدغام المتجانسين بحيث اتحد الحرفان مخرجا واختلف صفة وسمي كامل لأن التاء هنا ذهبت ذاتا وصفة ذهبت ذاتا وصفة أما الإدرام الناقص أما الإدرام الناقص فهو سقوط الحرف المدغم ذاتا لا صفة بإدغامه في المدغم فيه هذا معنى الإدغام الناقص ذهب الحرف ذاتا وبقي صفة ذهبت ذات الحرف وأخذت الصفة من هذا الحرف ووضعتها على, على الحرف المدغم فيه وسمي ناقصا لأنه غير مستكمل التشديد من أجل بقاء صفة المدغم إذن سمي ناقصا لذهاب ذات الحرف وبقاء صفته واضح ولم يقع الادغام الناقص إلا في اولا لاحظوا هذه أيضا معلومة مهمة جدا لم يقع لم يقع الإدغام الناقص إلا في النون الساكنة أو التنوين في الياء والواضح أولا النون الساكنة أو التنوين في الياء والواو مثال على ذلك من يعمل من ولي, من, من ولي الواو ما فيها غنة الواو أصلا ليست حرب غنة من أين أتينا بالغنة على الواو في من ولي أخذت الغنة من النون لأن النون ذهبت ذاتها وبقيت صفاتها ووبعت الغنة بتاعت النون على حرف الواو وكذلك من يعمل ثانيا ثانيا الطاء في التاء مثال, مثال على ذلك أحطته الطاء في التاء مثال أحطته أحطته أحطته ذهبت ذات التاء هنا أحفر. ذهبت ذات الطاء هنا ذهبت ذات الطاء هنا وأخذت من الطاء صفة الاستعلاء ووضعت على التاء ما قلت أنا هكذا أحدت أحدت إنما قلت أحدت أحد نحظين أحد من أين جئنا بالاستعلاء في حرف التاء أخذ الاستعلاء في حرف التاء من حرف الطاء الساكن الذي قبله هذا يسمى إدغام صغير متجانسين إدغام صغير متجانسين ناقص ناقص واضح؟ لماذا ناقص؟ لأنه ذهبت ذات الطاء وبقيت صفة الطاء وهي الاستعلاء ووضعت على التاء كذلك بسطته بسطته بسط نحظين الطاء هنا ساكنة بعد حرف التاء عفوا بسط تاء ما جاءت مضمومة جاءت مفتوحة بسط تاء بسط تاء من أين جئ به صفة الاستعلاء على حرف التاء جئنا بها من حرف الطاء من حرف الطاء ذهب ذهبت ذات الطاء وبقيت صفة الاستعلاء ووضعت على التاء إذا ذهبت يعني ذات الطاء وبقيت صفات الطاء ووضعت على التاء ما عدا القلق طبعا ما عدا القلق ما عدا القلق يعني ما قلقلت حرف التاء هنا معينه من صفات الطاء لكن أخذ من الطاء الصفات الباقية كالاستعلاء والجهر والشدة والإطباق والإصمات وغيرها ووضعت على حرف التاء. ثانيا الادغام الكبير الادغام الكبير الادغام الكبير هو ادخال حرف متحرك بحرف متحرك بحيث يصيران حرف هذا معنى الادغام الكبير إذا التقى خط متحركان مثلان جنسان مقاربان أدغم بخلف الدور والسوسي مع إذا الإدغام الكبير معناه إدخال حرف متحرك بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني. فالحرفان متحركان مثل إدغام السوسي عن أبي عمرو واللام في اللام. من قوله تعالى جعل لكم جعل لكم يقروها جعل لكم جعل لكم جعل اللام الأولى متحركة لكم اللام الثاني متحركة أصبحت جعل لكم أصبحت جعل لكم أضغم اللامين مع معنوا اللامين متحركات إذا ادغام الحرف الأول المتحرك بالحرف الثاني المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني وعمل الصالح طوبة اتاع هنا ادغمت الطاء من باب التجانس يسمى ادغام كبير متجانسين كامل ادغام كبير متجانسين كامل ذهبت التاء ذاتا وصفة وشددنا حرف الطاء طاء عمل وعملوا الصالحات التاء هنا أدغمت في الطاء قولا واحدة هذا في قراءة في غير قراءة حفص عن عاصم من طريق الشاطبية لكن جئنا بمثال حتى نبين لكم معنى الإضغام الكبير معنى الإضغام الكبير كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا نحظين كيف الكاف الكاف يعني هذا ادغام يسمى ادغام كبير سبب تسميته سمي كبيرا لكثرة الأعمال فيه إذ يحتاج إلى إبدال الحرف الأول إن لم يكن متماثلا مع الثاني ثم تسكينه ثم ادغامه في الثاني يعني ثلاث خطوات ثلاث خطوات في الإدغام الكبير وقيل لكثرة وقوعه إذ الحركة أكثر من السكون حكمه حكم الإدغام الكبير حكم الإدغام الكبير لا يقرأ لحفظ عن عاصم بالإدغام الكبير في جميع حالاته أي في المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين قال وإنما ذكرناه هنا فسمة للحديث عن قسمي الإدغام وللتنبيه إلى وجوه حيث يقرأ بالإدغام الكبير في بعض القراءات معلومة مهمة وهنا أيضا تنبيه يذكر عدد من علماء التجويد ضمن أقسام التقاء الحروف المطلقة وهو أن يكون الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا هذا يسمى يقولون عنه ماذا يقولون عنه مطلق مطلق لحظين مثال على ذلك ظللنا اللام الأولى متحركة بالفتح واللام الثانية ساكنا إذا ما فيهم إضغام والنونين في ننسخ ننسخ والطاء والتأفي فحبطت الطائل الأولى متحركة والثانية ساكنة نحن نبحث عن تسكين الحرف الأول عن الحرف الأول الساكن والثاني متحرك الآن انقلب الوضع الأول متحرك والثاني ساكن في بعض كتب التجويد يقولون هذا مطلق يعني ما فيه إضغام إظهار المطلق يعني ما فيه إضغام معروف هذا الأمر في السين مثل في كلمة يشكر نعم واللام والنون في لن وحكمه وجوب الإظهار لجميع القراء ولا فقال عليه فلا داعي لذكره فلا داعي لذكره لانه بعض كتب التجويد ذكرت هذا الأمر نقول لا داعي لذكره لماذا لانه حكمه وجوب الاظهار حكمه وجوب الاظهار لكن التنبيه جائز للتنبيه جائز اما ان يدرج مبحث من مباحث الاغامفه لماذا إذا فلا داعي لذكره ضمن أقسام الإدغام لوجوب إظهاره لاحظوا هنا معلومة تانية معلومة أيضا مهمة جدا معلومة مهمة جدا اسمعوا قال ذهب عدد من العلماء إلى القول بأن يق أو قرأ بالإدغام الكبير في مواضع قليلة مثل ما مكنني ما مكنني قالوا أصلها أصلها مكنني مكن النون الأولى متحركة ني الثاني متحركة بالكثر وقال تأمرونني أي تأمرونني النون الأولى متحركة بالفتح وثانية بالكثر قال فأدغم النونين مع أنهما متحركان فصل اللفظين مكنني وتأمرونني وتسميته إدغاما كبيرا باعتبار أصله وإلا فهو مرسوم في المصحف بنون واحدة فلا يسمى إدغاما بحالته الراهنة إذا في حالته الآن التي نقرأها عليه بنون واحدة مشددة لا يسمى ادغام كبير لا يسمى ادغام كبير الآن إخواني الكرام ننتقل إلى المبحث الثالث وهو ادغام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين أولا الادغام المتماثلين أولا الادغام المتماثلين المتماثلان هما الحرفان اللذان اتحدى مخرجا وصفا هما اللذان أو هما الحرفان اللذان اتحدى مخرجا وصفا فإذا التقى حرفان متماثلان اسمعوا إذا التقى حرفان متماثلان أولهما ساكن إضرب إلا ساكنة والثاني متحرك بعصاك ب بعصاك يتدغم الحرف الأول في الثاني ليصبحا حرفا واحدا مشددا كالثاني اضرب بعافاكه اضرب بعافاكه الباء مع الباء ادغام متماثلين كامل وقد دخلوا لاحظوا وقد دخلوا هنا ادغام ايضا متماثلين ممتاز كامل فلا يسرف في القتل يسرف وفي اصبحت يسرف في يدرككم اصبحت يدرككم يدرككم البوت هي اصلا يدرككم يدرككم الاولى ساكنة والثانية متحركة ويجعل ولك ويجعل لك قصورا إلا في قراءة ابن كثير لأنه يقرأها ويجعل لك من ناصرين نون مع النون إضغام التماثلين من نار ممتاز أبو أحمد لم نصدر كلها يعني الحرف الأول ساكن والثاني متحرك وليس الحرف الأول حرف مد واتحدى مخرجا وصفة هذا الإضغام المتماثلين يجوز الإضغام والإظهار إذا كان أول المثلين ها والوقف هائل الوقف أول مثل في قول الله سبحانه وتعالى ما ليه هلكة. إذا كانت الهائل هنا لنا فيها الوجهان إذا ما ليه هلكة. ما أغنى عني مال يسهلك عني سلطانية هذه يجوز فيها الإدغام ويجوز فيها الإظهار فيها وجهان الإدغام والإظهار حال الوصل والإظهار يلزم منه السكت وهذه سكتة من السكتات الجائزة عند حفظ عن عاصم من طريق الشاطنية في الآية 28 والآية 29 من سورة الحقة طيب إذن شروط الإضغام المتماثلين أولا أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك ثانيا أن لا يكون الحرف الأول حرف مد وثالثا أن يتحد الحرفان مخرجا وصفة احسنتي يا ام ورش ام ورش عفوا ام ورش احسنتي بارك الله فيكي قالوا وهم هذا مد تمكين لكن عصوا عفوا اتقوا وامنوا هذا ادغام اتقوا وامنوا ادغام قالوا وهم اظهار أو بد تمكين يسمى ثانيا ادغام المتجانسين ادغام المتجانسين المتجانسان هما الحرفان اللذان اتحدى مخرجا واختلفا صفة المتجانسان المتجانسان هما الحرفان اللذان اتحدى مخرجا واختلفا صفة شروط الادغام المتماثلين أولا أن يتحد الحرفان مخرجا وصفة ثانيا أن لا يكون الحرف الأول حرف مد حرف مد مثل قالوا وهم اللي المثال كتبة وموارش حفظها الله قالوا وهم هذه ما فيها ادغام لكن اتقوا وآمنوا هذه فيها ادغام فنادوا ولا هذه فيها ادغام لأن الحرف الأول ليس حرف مد الحرف الأول حرف لين حرف لين واضح؟ والشرط الثالث أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك طيب الآن ننتقل إلى الإضغام المتجانسين قلنا المتجانسان هما الحرفان اللذان اتحدى مخرجا واختلفا صفة والتجانس واحد أحد أسباب الإضغام. ولكن لا يلزم من وجوده وجود الإضغام وهذا يعني وهذا يعني أن القراء لم يلتزموا ادغام كل ادغام كل متجانسين واضح يعني القراء ما ادغموا كل متجانسين القراء العشرة ما ادغموا كل متجانسين هناك أحرف كثيرة متجانسة لكن بعض القراء ادغمها وبعض القراء لم يدغمها الآن نأتي إلى ادغامات حف في المتجانسين. ادغامات حف في المتجانسين. المواضع أو الأحرف التي ادغمها حف في المتجانسين. اولا الباء في الميم في موضع واحد في قول الله سبحانه وتعالى يا بني يركن معنا ادغام صغير متجانسين كامل وإن شئت أن تضيف كلمة جائز عليها عليها يعني إركم معنا إذا طلبت منك أن تبين الحكم في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية في كلمة إركم معنا تقول إدغام صغير متجانسين كامل جائز نعودها مرة ثانية إدغام صغير متجانسين كامل إدغام صغير متجانسين كامل جائز جائز لماذا قلنا جائز لأن بعض القراء أظهر في هذا الموضع حتى حفظ من طرق طيبة النشر أظهرها عن بعض الأوجه ثانيا التاء في الدال التاء في الدال مثال أفطل الدعوة أجيبت دعوتكما ثالثا الدال في التاء الدال في التاء قد تبين عاهدتم كتة هذه كلها إضغام صغير متجانسين كامل ونقول واجب أيضا رابعا التاء في الطاء التاء في الطاء مثال على ذلك إذ الطائفتان التاء في الطاء إضغام صغير متجانسين كامل ادغام صغير متجانسين كامل خامسا الطاء في التاء يعني العكس الطاء في التاء في قول الله سبحانه وتعالى بسطته وأحاطته وهذا ادغام صغير متجانسين ناقص ركزوا على كلمة ناقص وواجب ايضا ادرام يعني الحكم فيه بسطة واحطت هذا نقول ادرام صغير متجانسين ناقص واجب سادسا الذال في الضاء، الذان في الضاء. مثال على ذلك إذ إذ ظلموا إذ ظلموا إذ الذان الأول ظلموا تصبح إذ ظلموا إذ ظلموا إذ ظلموا هكذا إذ ظلمتم إذ ظلمتم إذ ظلموا إذ ظلمتم هذا إدغام صغير متجانسين كامل واجب إدغام صغير متجانسين كامل واجب وسادعا واخيرا التاء في الذال التاء في الذال في قول الله سبحانه وتعالى يلهذ ذلك يلهذ ذلك طبعا عندنا حرف التاء أطبحت ذال يلهذ ذلك يلهذ ذلك إضغام صغير متجانسين كامل وجائز جائز انتفيه جائز لم يتفق القراء كلهم على إضغام في الذال في هذا الموضع ثالثا واخيرا حتى لا اطيل عليكم لا ادري كم بقي من زمن المحاضرة سبحان الله ضاير حوالي سبع دقائق من زمن المحاضرة بارك الله فيكم نحاول نختم فيها ان شاء الله تعالى الادغام المتقاربين ثالثا الادغام المتقاربين الادغام المتقاربين المتقاربين هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج والصفة أو في المخرج دون الصفة أو في الصفة دون المخرج المتقاربان مرة ثانية المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج والصفة أو في المخرج دون الصفة أو في الصفة دون المخرج هذا معنى التقارب هذا معنى التقارب. إذا الحرفان المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاردا صفة ومخرجا أو تقاردا مخرجا دون الصفة أو تقاردا صفة دون المخرج. هذا معنى الادغام المتقاربين. وبالتالي هنالك ثلاثة صور للإدغام المتقاربين الصورة الأولى أن يتقارب الحرفان مخرجا وصفة مخرجا وصفة مثل اجتماع النون مع اللام في قوله تعالى من لدنه من لدنه. الآن نبين الميزان يا شيخنا أبو أحمد حفظك الله الآن يعني الجاي الشرح بإذن الله تعالى. لاحظ الآن كلمة من لدنه اجتماع النون مع اللام في المخرج والصفة. النون مع الراء في قوله تعالى من ربهم. النون تجمع مع اللام ومع الراء في معظم الصفات. انظر انظر إلى الميزان يا أبا أحمد. انظر إلى الميزان. اجتمعت النون مع اللام. وكذلك النون مع الراء في معظم الصفات هذه صورة الصورة الثانية أن يجتمع حرفان متقاردان مخرجا لا صفة انتبهوا وذلك كاجتماع اللام مع الضاء في قوله تعالى بل ظننتم بل ظننتم فاللام تجتمع مع الضاء في صفة واحدة اللام تجتمع مع الضاء في صفة واحدة. الصورة الثالثة أن يجتمع حرفان متقاربان صفة لا مخرجة. أن يجتمع حرفان متقاربان صفة لا مخرجة. مثال النون مع الواو. النون مع الواو في قوله تعالى من ولي. النون مع الواو. من النون من طرف اللسان والواو من الشفتين ويجتمعان في عدد من الصفات يجتمعان في عدد من الصفات قال هنا والتقارب أحد أسباب الإضغام ولكن لا يلزم من وجوده وجود الإضغام يعني ليس كل متقاربين مضغمين ليس كل متقاربين مدغمين وهذا يعني أن القراء لم يلتزم إدغام كل متقاربين بل أدغموا من المتقاربين أحرفا معينة وما أدغمه حفظ طبعا الآن ننتقل إلى إدغامات حفظ في المتقاربين أولا القاف في الكاف القاف في الكاف من باب الإدغام المتقاربين في قول الله تعالى ألم نخلقكم ألم نخلقكم لاحظين اتفق القراء على ادغام القاف في الكاف ولكنهم هنا اختلفوا في ألم نخلقكم هل هو ادغام كامل ولا ادغام ناقص بمعنى هل ذهبت القاف ذاتا وصفة ام ذهبت ذات كامل بمعنى ذهاب ذات الحرف صفة وذات اي ذهاب ذات القاف فتصبح ألم نخلقكم ومنهم من يقول ان هذا الادغام ادغام ناقص بمعنى ذهاب ذات القاف وبقاء صفاتها الا القلقنة ووضع على الكاف فتصبح ألم نخلقكم هكذا نخلق فاخذت الكاف صفات القاف وذهبت القاف اصبح ادغام ناقص وبين الاطباق من احصت مع بسطت والخلف بنخلكم وقع اذا الخلف في نخلكم واقع بين العلماء بين الادغام الكامل والادغام الناقص اما الكل مجمع على انه فيها ادغام ادغام لكن اختلفوا هل هذا الإدغام كامل أم إدغام ناقص انتبهوا جيدا لهذه النقطة يا أخوان الكرام وأخوات الكريمات ثانيا اللام لا مصراء سواء كانت من حرف مثل بل أو من فعل مثل قل مثال بل الله إليه بل ربكم وقل رب أنزلني وقل رب من هذا هنا أدغمت اللام في الراء من باب الإدغام المتقاربين واستثني منها بل ران على قلوبهم موضع واحد فقط في سورة المطففين فيها السكت سكت واجب بالنسبة لحفص من طريق الشاطبية بالنسبة لحفص عن عاصم من طريق الشاطبية لام التعريف ثالثا لام التعريف لا في الخلف يا أبو تقوى برك الله في فيها الخلف أيهما المقدم أيضا الأعلماء اختلفوا هل المقدم في الصفة هل المقدم الإدرام الكامل أم الإدرام الناقص واضح نحن نقول أنه جائز يجوز ادغام الادغام الكامل ويجوز الادغام الناقص من قرأ بالادغام الناقص نقول له احسن ومن قرأ بالادغام الكامل أيضا نقول له احسن نعم بارك الله فيك واحسن الله عليك نعم ثالثا لام التعريف لام التعريف تدغم لام التعريف في أربعة عشر في أربعة عشر تضغم لام التعريف قلنا ذكرنا فيما مضى انه هذه اللام يعني هل يقال ال للتعريف ولا فقط اللام للتعريف فقط ولا اللام فقط للتعريف وهذا ما ذكره ابن مالك ايضا في النحو والطرف الفيته قال الحرف تعريف او اللام فقط فانه عرفت قل فيه النمط، فنمط عرفت قل فيه النمط. الحرف تعريف أو اللام خلاف عند علماء اللغة، لكن هنا نقول هنا نقول لام التعريف لام التعريف تضم في أربعة في أربعة عشر حرفا وقد جمعت في أواخر كلمات البيت الذي كتبته الأخت أم ورش حفظها الله. طب ثم صل رحمن تفز ضف ذا نعم دعسوا أظن منذر شريفا للكرم الطاء والثاء والصاد الراء التاء الضاء أعطن الضاد والذان والنون والذان والثين والضاء والزاي والشين واللام هذه الأحرف تدغم في لام أل التعريف من باب الإضغام المتقاربين من باب الإضغام المتقاربين فإذا جاءت اللام قبل أحد هذه الحروف فإنها تضغم فيها إضغاما كاملا ونقول عنه متقاربا الشمس نقول اللام قدر الشين حكمها إضغام كامل متقاربين إضغام كامل متقاربين هكذا نقول الحكم. إلا اللام في اللام طبعا من باب الإضغام المتماثلين مثال الذين اللائي الله في لفظ لف الجلالة اللام في لفظ الجلالة الله لاحظوا هنا معلومة يعني رد على سؤال أخونا الحبيب شيخنا الله يحفظه أبو تقوى القراء جميعا القراء جميعا هل هو ادغام كامل أم ادغام ناقص بالنسبة لكلماتنا خلكم لكن لحرص من طريق الشاطبية الادغام قولا واحدا لحرص من طريق الشاطبية الادغام قولا واحدا لحف الذي يقرأ بقراءة او برواية حف عن عاصم من طريق الشاطبية الادغام في كلمة نخلقكم أولا واحدة اما الحكم الذي ذكرناه فلجميع القراء بارك الله فيكم طيب رابعا النون الساكنة او التنوين في هذه الاحرف الخمسة الخمسة مجموعات في كلمة يرملوا الياء والراء والمين واللام والواو من لدنه ادغام كامل صغير بغير غنة نقول عنه متقاربين علة الادغام متقاربين من ربهم أيضا ادغام كامل ادغام من ربهم ادغام صغير كامل بغير غنة ونقول متقاربين أو علة الادغام التقارب علة الإضغام التقارب من مال النون في الميم هنا أيضا من باب الإضغام المتقاربين إضغام بغنى صغير كامل أيضا نقول متقاربين من ولي ناقص متقاربين بغنى صغير وهكذا صغير بغنى ناقص متقاربين ويستثنى منه إضغام إضغام النون في الراء بإحني قول تعالى راق هذه سكتة من السكتات الواجبة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية وبالتالي هنا ليس فيها الإضغام ليس فيها الإضغام من راق هذه إضغال وألفي عواجا مرقدنا وألفي عواجا مرقدنا عفواً والم في مرقدنا عوجا برانا مراق لحفط الخلفجاء والم في مرقدنا عوجا برانا مراق لحفط وقال لحفط الخلفجاء هذا في طيبه النشر هذا من من طرق طيبه النشر صحيح فيها الخلفجاء لحف لكن في الشاطبية اولا واحدا فيها سكت لطيفا زمنا يسيرا بدون اخذ تنفس ويستثنى ايضا ياثين والقرآن الحكيم اظهار مطلق بسمنا طبعا في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية ياثين والقرآن الحكيم اظهار نون والقلم وما يسترون اظهار مطلق اظهار مطلق بنيان الدنيا قنوان صنوان قلنا كلها اظهار مطلق برواية حقا عن عاصم من طريق الشاطبية وهذه الكلمات أيضا كلها بكل الروايات والقرآة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا بارك الله فيكم جميعا وأحبا رحمة الله إليكم على حسن استماعكم